A'udhu Billahi Minash الشيطان Ar-Rajim Bismillah ar الرحيم Ar-Rahim Qad سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاضركما إن الله سميع بصير nie, الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان ذلكم به والله بما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 لفضيله الدكتور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 ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا ادل من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه عليم. ألم تر إلا الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا وإذا جاء يُنك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يصلونها فبئس فلا تتناجوا بإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا, وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آل ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أشارتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك